الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس الخامس من دروس مادة التسكية وسوف أجعل الدرس حول قضية من أهم قضايا التسكية إذا كانت الدروس الماضية تتحدث عن علاقة الإنسان بربه عبودية ورقا وذلا وانكسارا ومحبة وانسا وتوكلا ورضا فإن هذا الدرس يتعلق بمعاملة الخلق بعضهم بعضا ومن ذلك أن المسلم الذي قد تذكى تظهر آثار التذكية عليه معاملة طيبة وأخلاقا حميدة وخصالا فاضلة يعامل بها خلق الله والتزكيه لا تعني مجرد طهارة القلب لا تعني فقط مجرد طهارة القلب ورقته والغلظة مع الناس والسبب في هذا الدرس بأن نجد كثير من المتدينين والملتزمين والمستقيمين والمنتسبين إلى الدين أخلاقهم فيها شيء من الغرة وأقوالهم بعيدة عن الانضباط وأنفسهم نفسها سريعة الثوران كثيرة التقلب سريعة الغضب سريعة الانفعال فقد تجد الفتاة مسلمة طيبة مع ربها مصليه وصائمة ولكنها اتت اذا اتت الى ابواب ضبط النفس والاحتمال تجدها في هذا الباب ضعيفه ومن هنا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدين وبين الأخلاق وإن كان الدين شعبه من شعب الأخ... الاخلاق شعبه من شعب الدين قال عليه الصلاه والسلام إذا اطعكم من ترضون دينه وخلقه أما وإنه عليه الصلاه والسلام لو قال إذا أتاكم من ترضون خلق دينه فقط لكان كافيا لأن من الدين الخلق ولكنه فرق ذلك لأن الواقع في ممارسات الناس يدل على ذلك فمن الناس من تجده صاحب دين ولكنه في الأخلاق ضعيف والأخلاق هي المعاملة التي بينه وبين خلق الله عز وجل ولذلك أحببت أن أجعل هذا الدرس في قضية الأخلاق في الإسلام وهذه القضية ترتبط بالتسكية حيث أنك تعامل الخلق طاعة لله ابتداء يعني أنت تحسن إلى خلق الله لأن الله أمرك بالإحسان إلى الخلق فقال سبحانه وقولوا للناس حسنى ولذلك الاحسان الى الخلق تعبدا الاسلام جعل تبسمك في وجه اخيك صدقه وهذا يعني التبسم احتسابا وتعبدا من الناس من اصله التبسم وجبلته التبسم يعني دائما تلقاه باسما ما عنده مشكله بيتبسم لأي زول ده زور قويس ما بطال لكن هل فعله هذا الصدقة إلا أن ينتوي لأن هذا من العمل الصالح الذي يحتاج إلى نية فهل أنت تتبسم طلبا للأجل لذلك اجتمعت كلمة علماء التزكيه على قولهم أنت لما تعامل الناس بالحسنى لا تعامل الخلق ولكنك تعامل الله ازر بعمل الناس كويس ما بعمل الناس هو, هو في في القصد بيعامل منه الله قال لك كده الله قال لك كفتهم بتكفتهم ولو قال لك نبذهم بتنبذهم ولو قال لك ما تنبذهم ما حدا بينبذوا بدايه ان الله عز وجل امرنا ان نقاتل بعض الناس فنحمل السيف ونضربهم وليس هذا قسوه انما رحمه الجهاد في سبيل اجنوب والرحمة. رحمة لأنه من أجل المعاني الكبيرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله إذن أنت تعامل الخالق لا تعامل الخلق ومن هنا جاءت المقولة عظيمة الشأن ولكنها ليست بحديث الدين المعاملة مقولة بالقوشن الدين المعاملة الدين المعاملة ليست حديث بالمناسبة يعني لا يصح ان يوسف عليه ولكن المعنى صحيح الدين في كلياته ومقاصده ومراميه واهدافه يثمي الى احسان المعامله الى الخلق بعضهم بعضا اذا كان الامر كذلك اسلفت لكم في بداية لو تذكرون في بدايه دروس التزكيه ان جماع الاسلام في امرين أن تكون مع الحق بلا خلق وأن تكون مع الخلق بلا نفس جماع الدين شكتوا الإسلام ده كله حتين الأمر الأول معرفة الحق توحيد الله والأمر الثاني الإحسان إلى الخلق كل الدين الجار والوصية به الوالدين وبرهما الإحسان إلى الخلق فعل الخيرات الصدقات إطعام الطعام كسوة المسكين وكفالة اليتيم كل هذا جاخر في الإحسان إلى الخلق الصلوات والشعائر معرفة الحق طيب الدين كله علاقتك مع أمه وعلاقتك مع الناس ده الدين. كيف تعامل الله بما يرضيه وكيف تحسن إلى الخلق بما يرضي الله ما هو فيه أي ذلك يعاني أيضا عنده ممكن عامل الناس لكن هل بتعاملوا زي ما الله دايف؟ يعني هل انتم بتتعاملوا مع الخلق والعباد من الأمهات والاباء والإخوان والجيران والأصحاب والإخوان والأرحام كل الذين هم في الدائرة التي حولنا هل معاملهم وفق ما يريد الله ما في الناس بيعاملوا على كيفهم؟ إما انبساط اكثر من اللازم يعني بيت ولد يضحكوا ويتونسوا تقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه معقد ده, ده ده هنا إذا ده, وتبقى ده ده معقول وترجع بتكسر لأمة تتبسم لصاحبه وتتكسر لأمة له امه هذا بده دي لكن اي زور يعطى شنو حقه يعامل كل انسان في الخلق بما يستحق طيب قال ابن القيم جماع ديني في امرين معرفه الحق والاحسان الى الخلق وجماع هذا وملاكه في أمرين أن تكون مع الحق بلا خلق وأن تكون مع الخلق بلا نفس من عرف هذه الكلمات عرف قواعد السلوك كيف تكون انسان قويم أن تكون مع الحق بلا خلق يومك التعامل الله ما تخط الناس بينك وبين الله لن تستطيع أن تصرف عبادة لله وسوف ترائي خلق الله وسوف تجاري خلق الله وسوف تجاري المجتمع والعادات والتقاليد على حساب مرضات الله فتسخط الله أن تكون مع الحق بلا خلق الله ده لما تجد تعمل أي حاجة العالم ده كله خد قدامه صفر ما زيل ما في حاجة ولا يهزك أنت مش على حق ومع الله ثاني ما يهزك حاجة أن تكون مع الحق بلا خلق ليتك تحلو والحياة مريضة وليتك طردى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب كان البقد بيني وبينك يا الله العامرة إن شاء الله البنوبة الناس كله يقبى ما فشل لأن ربنا بسخر ليك الناس فهذا معنى مهم أن تكون مع الحق بلا شنو خلق وأن تكون مع الخلق بلا نفس وأن تكون مع الخلق بلا نفس كلام عالي لما تجي تعامل الناس ما تخذ نفسك خذ قدام صفر ما تعالي لكرامتك ما تعالي لعزتك ما تعالي لحظوظك عامل الناس سوف تعاملهم بعد ذلك بالتواضع لأن التواضع فيه حق. كسر حظ شنو حظ النفس وعاملهم بالرفق تحمل أداهم لما تقول أنا بالله يتهيني أنا مما قلت أنا تاني ما تجيب تعامل الناس كويس أي شكل جامد بين اثنين السبب شنو الوحده بتقول لي ما قدرت تتخلى عنها يعني في واحده بيشاكي الامه في اسئله انا هنا جاتني هسه هون ده دي واحده بتقول لي قلت لي ظلمتني امي كثيرا في حياتي حتى انها صارت تخاصمني كثيرا وما تصالحني لفتره حتى تنقلب وتعود وكثر خصامي لها وكرهت ان اتحدث معها وان اتعامل معها وصرنا انا وهي في حاله في حالنا الطبيعي لا سلام ولا كلام ولا تعامل بيننا وهي تعلم أن لي طاعة وأن وأنا أعلم أن لها مني وأن هذا مني يعني ما صح فهل سيحاسبني ربي بعدم قبول عمل الصالح من صيام وصلاة وغيرها ما حيكت هذه لأنها عاملت امها بالنديه ختت نفسها وكرامتها لو ختت قدام نفسها صفر وعاملت أمها بالإحسان كانت قد أخذت بالقاعدة الشرعية كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس القاعدة دي وقعت لكم ولا ما وقعت طيب أقول أيها الجمع الكريم من الأخوات الفضيات قضية الأخلاق في الإسلام قضية كبيرة وفق ما سمعنا الدين المعاملة وأداء الحقوق وترتيبها وأن الذي كله معرفة الحق والإحسان إلى الخلق وأن معرفة الحق لا تكون إلا بأن نكون مع الحق بلا خلق وأن الإحسان إلى النفس يحتاج منا هضم نفس وذل وتواضع وانكسار لخلق الله رحماء بينهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أذلة يعني يكون ذليل لاخوانه ينكسر لهم ولا يتعالى عليهم هذا هو جماع وخلاصة هذا الدين طيب أبدأ متسائلا عن بعض الأخلاق المفقودة أبدأ متسائلا عن بعض الأخلاق المفقودة ومن الأخلاق المفقودة خلق الإيثار وهذا الإيثار لا أكون مبالغاً إن قلت لكن طلبته فلم أجده في الخلق في عصرنا إلا عند من رحم ربي وقليل ما هم الإيثار أن تعطي وانت محتاج ما عندك وتفضل أخاك على نفسك هذا مما لم أسمع به إلا عند أسلافنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شخص عنده بروش كثيرة وأدى ناس مساكين ده ما عنده إيثار هذا عنده كرم زول عنده خمسة ألاف واحدة جاه زول مسكين أدى وهو ما عنده حق الأكل والشراب ده الله أعلم في السودان نحن شايفينه بين الناس مهما كانت العلاقات وثيقة والروابط قوية والأواصر والوشائج متينة لم أسمع بهذا في عصرنا هذا الإيثار خلق الإيثار أين الإيثار إيثار الصحابة الذين ذهبوا إلى غزوة ووجدوا بعد أيام طويلة بقيادة سعد أبي وقاص رضي الله عنه وبعد أيام طويلة من الجوع والعطش كانوا يملكون قربة يشرب كل واحد منه من منهم جرعة ويأخذ في اليوم تمرة يأكلها ويمصها كما يمص الصبي ثدي أمه حتى إذا وجدوا حيوان العنبر وهو حيوان مائي ميت. وهو الطهور ماءه حل ميتته ووضع الطعام في ليل ليأكل كل انسان يحاول ان يترك الطعام لاخيه فقاموا ولم يصيبوا من الحيوان شيئا تركوه كما هو الايثار لما اهدى آه ابن عباس لأبي هريره هديه اهداها ابو هريره لغيره والغير الغير حتى مرت على أربعين رجل فعادت بعد أسبوع إلى صاحبها ابن عباس كهدية الإثار مفقود خلق رفيع جدا وهو يدل على كمال التجرد وتمام الإيمان ولا يفعل ذلك إلا من يثق في الله الزول بدي الآن واثق في الله بيقول لك الله بعوضنا وشكرا يديا يقول لا لك الله لكن ما أمر بالهلاك الله يعيب عوضك لكن تقول لك ما يقبل يعني شنو ما ما مع راس. الله دك اقول الله أمر يعني ما امر بهلك عشان كده بدي تدي يقول لك يا سوري النفس اولى من الصح والزاد كان ما كفنا البيت حرام على الجيران دراواهم اذا تاملوا تاملوا خلق الايثار النبيل الذي هو من اخلاق النبوه ومن آداب القران ومن سماحه الاسلام والله يا. والله شيء عجيب الايثار ده غير بس الظلم ما بنقوم عنه ما ينضم به لماذا لان الايثار من الأخلاق الفاضلة جدا جدا من الأخلاق الفاضلة يا أخي دخلوا زوال بدي أنا عنده ثقة في الله وإيمانه كامل وعنده يقين وعنده حب شفافية للناس ليست عافية يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله وهو من شيوخ الإمام أحمد يقول لا اضع اللقمة في, في أخي وأجل طعمها في حلقي ولذلك خلق الايثار النبي من الأخلاق المفقودة طيب من الأخلاق المفقودة جدا خلق ضبط النفس إنه سوى يكون ضابط نفسه وليس الشديد بالسرعة ولكن القوي بالسرعة ولكن القوي الذي يملك نفسه شنو؟ عند الغضب كده في نوع من الناس بينفعل بسرعة وبيزعل لا يستطيع أن يضبط نفسه وهذا من أعظم الأخلاق الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في هذه الأخلاق كلها يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف القط تخيل نبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لخدام أف قط لخدام أف قط ف هذا يدل على أنها أخلاق اصيله ليه؟ لأن المقياس الصحيح والمعيار المنضبط لحسن الخلق هو أن تكون حسن الخلق مع من أقل منك درجة ومحتاج إليك يعني مثلا الغفير ذا غفير في بيت أو خدامة في البيت الخدامة دي هي محتاجة لك، لأنه أنتم تدوها شنو؟ تدوها قروش وأقل منكم في الرتبه والمكانة من يحسن التعامل إليها هذا يعني أنه أصيل أما الذي يتعالى عليها ويعامل بقية الناس خارج البيت من الأقران والأنداد معاملة كريمة هذا يتعامل بأقنعة مزيفة وأخلاق مستعارة وما أكثر هؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام إن من أشرط الساعة الحديث صحه الألباني أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريغة إخوان العلانية يعني في الظاهر أخوك وبيجوا عدوك بسريرته عدوك يجيك وين مشتاقين طولنا ما شفناك تمشي يقول أمشي ذا أكبر حرامي ابن كلب دائما داء من علامات الساعة معنا القيامه قربت إن من أشرات الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريغة لكن المسلم منضبط وأهم شيء لا تستفز لا تستفزه المواقف يعني واحد ياخذ المسلم بتلابيبه ويقول يا محمد مر لي من المال فانه ليس مالك ولا مال ابي يا خصلن وقال لهم قطعوا لا تحت ولكنه عليه الصلاه والسلام يقول قد امرنا لك قد امرنا لك يرجع الرجل ويقول يا ايها الناس اسلموا اتيتكم من عندي محمد محمد ينفق إنفاق من لا يحصل الفقر ضبط النفس دي نحن معنا ليه لأنه شوفوا الكلام مهم كيف ادول من يساء ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى الله لو صحت الإساءة عاية لله الله يقول بتعامل مع الإساءة كيف كيف يتعامل مع الإساءة والأذى بالإحسان ده الدين والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ده الإحسان بمقام الإحسان ولذلك اقول لكنا في هذه الجزئيه بالذات في ضبط النفس السلف كانوا عجيبين سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن ابيه وعن جده كان في الحج يرمي الجمرات اتاه شخص فدفعه جزول بورل الزور فدفع الذي امامه الذي امامه كان سيئ الخلق ما في نوع من الناس اخلاق ضايقه زي ما بيقول لك براه أشهر لك أنا أخلاقي هنا بس يقول لك أنا أخلاقي هنا يبدو إنه زود كان أخلاقه هنا ما بيعرف زودا تتكلم عنه عاية اللقاء سالم ولا بيعرفه سالم قال له إنك رجل سوء ما قال له في زودا الزاني قال له والله ما عرفني إلا أنت فعلا أنا زودا القعب انت لهذا كان عرفتني ضبط النفس العالي عند السبب لا يكون إلا عند أصحاب الديانة عمر بن ذر رحمه الله تعالى أتاه رجل قال له لئن قلت كلمة نبزه قال له والله تقول كلمة لتسمعن عشرا قال له والله لو قلت عشرا لا تسمعن واحده إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه وعلي ابن الحسين زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن الحسين والده وعن جده الإمام علي رضي الله عنهم جميعا قال عنهما القحطاني رحمه الله تعالى غصناني في أصل روضة غصناني والأصل في روضة أحمد لله در الأصل والغصناني يعني، شف شوف الجد بتاعهم منه ده علي ابن الحسين بن علي زين العابدين عنده أود عبدون الحسن بن الحسن بن علي ده ودى الحسن بن علي ودى الحسن ودى الحسن اسمه الحسن ودى الحسين اسمه منه. علي زيهن العابدين ��ن lui في درس كبير جاء أساءه قدام الطلاب قال له غشيم انت زول غشيم قال له وظلوم ومجرم نبذ ذلك ما خلنا لحاجة حتى قال الذهبي فلم يترك له شيء وأنا بالسودانيه ما خلاله صفحة ارقل عليها ما ترك له شيء سكت أبيروت واشار على طلابك قال للطلاب اسكت سمع الكلام الراديو فاد واصل درسه عادي ولا اساؤوا في الدرس مساء ذهب اليه وطرق له الباب ما شاء الله عكاز ما شاء خبت الباب طرق له الباب فخرج قال له يا ابن, عم. يا ابن عمي لقد قلت في اليوم مقالا ان كنت صادقا غفر الله لي انا له حرامي وكعب ومجرم الله يغفر لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام فلما أعطاه ظهره أخذه ابن عمه من خلفه والتزمه وجعل يقبله ويبكي ويقول أقلني أعف مني والله لا أعود لما تكره قال له قد أكلتك فضلت النفس من الأخلاق التي نحتاجها ومن الدين وشوف السلف كانوا ينظر الله كيف السلف ينظر له هذه المسائل نظرة إيمانية النظر الإيمانية في شكل يقول ابن القيم في المدارك قال أحد الصالحين جالس أمام داره أتاه رجل وأساء إليه يقول قاعد ينبيته واحد يطلب يا كعب يا كعب يا مجرم أساء إساءة شنو؟ إساءة شريف قال فقال له جزاك الله خير ودخل داره الزلد مصلت واقف إفراجي أزودك بمارك بعد شوية و... ورحيت فيها موية قال لي قاو باغف سلم عنه قال السلام عليكم قال عليكم السلام الراجل خلاص مشمل ايده منتظره قال كده مشوفه داري عم شنو لسه منتظره قال لو ما دأ فعلت دخلت دارك قال صليت رقعتين قال ولما قال تبت من الذنب الذي بسببه صلتك الله علي أنا عندي ذنوب وشاء الذنوب يا الله صلتك مشتبت الله ما تاب له وتاب لأله لأنه دين الله السلف يعامل المسألة كده شوفوا يعني النظره الإيمانية للوقائع والأحداث قضية مهبة وده برجعني لقضية الإيمان دوما يعني السلف ينظرون إلى أن العباد أن ما يصيبهم من الاذى إنما هو بقدر الله فيعتبرون هذا الخلق كذا الحر والبرد، زي ما قال ابن القيم. يعني زور الدانيق، بقول زي البرد جاتني وزي وزي جاتني رزق، خلاص تكلم. ده الفهم العالي جدا. عشان كده قال لو دخلت الدار وصليت تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله عليه. ما في حاجه بتجيبك تخليت، تخليت أنا بزني. بعدها إلا أنا أكون مع الله ما كويس. عشان كده فيصلحت على أختي مع الله. يا أخي ده فهم إيماني عالي أحس كده يقول لك السلف دين عنده فهم أنا الفهم ده ما لا أقاني إلي السلف حسنا الآن نحن نسيبنا مصائب وتقع علينا أشياء السلف ينظر إليها نظرة عبدية يعني أتى رجل إلى سفيان الثوري وقال له القصة أوردها ابن الجوزي في صيد الخاف قال له لقد دعوت الله فلم يستجيب لي. انا بسال الله كثير الله بديني قال ماذا سالته سالت الله كنت شنو؟ قال سالته حامد بقال ناصيه فهموا كل في الدنيا دائما بقاله ناصيه قدر ما يسال الله يا الله بقال ناصيه في شارع حرية اسال الله طوال او بقال ناصيه في الصافيه قال له سفيان الثوري منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلاء يعني الله ما بخلان لكن ما بنفع معك منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلان شوفوا المعنى الرفيع ده بقى قال ابن الجوزي فلا يستقيم ايمان المؤمن بالرضا حتى يعلم ان منع الله له عطاء الله مدعك مدعك بذاته معناه ادب كون ما اداك ادب أداك اللطف والرفق بك والمعرفة بحالك وما ينفعك وأنت هنا تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك معنى عالي جدا ابن رجب جابه في كتابه السنشاق نسيم الأنس جابه عن من؟ جابه عن أبي الفتح محمد بن الفتح الموصلي قال جاب بيت صايم لا يعرفته. ما لقى فطور قال للمرة طيب أن نجل كتاب الكتاب ولع الفانوس قال له ما فيه هو زي المفنس يعني زي الـ الـ الـ الـ الجلبيت لا لقى أكل ولقى ناس الكهرباء وجو قطعوا الكهرباء أو الجمر الخبيث انتهت وما عنده مش حنبه رأيك نعيش بالظلمة بكى مرد وقتلت ما قلت مؤمن البكيك شنو النصال طبعا مبريحا بيقف اللازول في حلقه وقتل ما قلت مؤمن قال لها بكيت فرحا قالت وأي فرح فيه وقال ما أنزلني الله فيه من المنع إنما يشابهني بأنبيائه ورسله وأوليائه وأحبائه فهل أنا منهم أنه رحمن عندهم فلا يشكونه رحمن عندهم فلا يشكونه رحمن في منعه ورحمن في عطائه المنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل المنع من الله عطية والفقر من الله إكرام وبر عاجل ياخذ درجة من الإيمان والمقامات الشريفة والدرجات الرفيعة أسأل الله أن يبلغنا اياها والله أنا ذاتي بتكلم قد ده بقول الكلام ده لكن لما نجي في المحكات الجهجة بتجي لكن أنا بقدر اقول غيرته أسأل الله أنه يوفقنا أن نعيش هذه المقامات عيش صحيح وطيب طيب بس خل... خلنا اختمل ال... الجزئية هنا ما تبدأ علينا يا عمار يا خير آخر, آخر جزئية في الجزئية طيب قلنا الايثار وضبط شنو وضبط النفس الجزئية الأخيرة في هذه المسألة احتمال الأذى والعفو عن الناس وحب الخير لهم الدين يعود يحب الخير للناس يقول ابن عباس رضي الله عنهما أربعة لهم علي حق وفضل الأول من بدأني بالسلام بيسلم علي في الأول ده عنده علي فضل والثاني من وسع عليه في مجلس جيت جيت القاعة مزدحمة وحدة زحت وقعد الصحبته او أخته هذا عند دعى على دي عند حق القاعده والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي واما الرابع ففضله علي كبير وحقه علي عظيم لا يكافئه عني الا رب العباد قال والله الا الله من قال رجل نزلت به حاجه فتقلب الليل على فراشه فوجدني أهل لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها قال ده من كترة ما عليه كبير إلا الله يكافئ عني منه قال زول احتاج وجخبت لي البيت وقال لي أنا محتاج ده قال عنده عليه فضل كبير حسن عنده فضل على التاني ما إنته فهمتوا قال أربع عندهم عليه حق وفضل البدء بالسلام ده لأنه بادر والوستع له في المجلس قاعد والثالث غبر قدمه لقضاء شنو تقل. لكن الرابع ده قال من كثرة ما فضله كبير إلا أن الرجاء يكافوا عني قال البيجي خبت الباب يقول لي أنا محتاج البيجي خبت الباب يقول لك محتاج ده فضله عليك كبير حتى نحب يشوفه كده نقول الله كرهونا لذاته العيش الله حب زويل يرحل البيوت كل ما جئوا حاج يجي خبت لي الباب يا أخي أنا عندي بنك هنا يا أخي صحة لما صح أحسن بك الظن وفتح لك بابا من أبواب الخير لذلك أقول هذه الشفافية وهذا الصفاء النفسي نحتاجه رجل اختاب ابن عباس الناس جابوا لهم الكلام قالوا الله فلان اختابك طبعا ما في ذا يعجيبه الكلام صح لو ما صح قالوا شعلوا جيالنابيه مش هداله هدية لزور اختابه لذول قام وقفه قالوا الله دي ما ساكن في في موضوع انت سمعته ما انا اختبتك قال له اي سمعته قال والله أنا قتلتك بجد لكن إن تحس جايب لي هذي ليه قال لقد أكرمتني بأن أهديت إلي حسناتك فأردت أن أهدي إليك قطعة تماش الناس بتعاملوا مع الآخرين بهذه الشفافية العالية صفاء النفس تجاه التعامل مع الآخرين هذا درجة عالية من الدرجات الرفيعة نواصل إن شاء الله بعد الصلاة أنه أخوان هنا أزعجوني زع أزعج شديد